ستة، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها واحد، أنا أعرف أهمية البيئة جيداً اثنان، أحافظ على البيئة باستعمال الأكياس الورقية ثلاثة، نحن لا نرمي القمامة على الأرض أربعة، يجب أن... تترك الإسراف في الماء والكهرباء خمسة نغرس الأشجار في أماكن مناسبة